أقول كتاب الشرك في القديم الحديث مشوار الشرك في هذه الامه طبعا هذه الامه سأقع فيها الشرك سأقع فيها الشرك وقد بينا ذلك وقلنا أن أقوال الذين يتنطعون وقالوا بأن الأمة لاقع فيها الشرك لما تصدعون رؤسنا التوحيد التوحيد, التوحيد التوحيد لا لم تشرك الامه قد تكلمنا عن هذا بالتفصيل ورددنا على هذه الشبهه واظهرنا ما عندهم من المتع ما يتعلقون به من الشرك واقع في هذه الامه واقع في هذه الامه كما قال ان في شبهه أخفى من دبيب قلنا الشرك في امتي اخفى من دبيب, من في أمتي أخفى من دبيب بس بل نقول الشرك لا يبعد عنه الانبياء الأنبياء لو لا حفظوا لهم لا ممكن أن يقعوا في ذلك لذلك قال الله على محذرا أعظم الخلق قدرا وكرامه على الله على ذلك قال وقد أوحي عليك الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطننا عملوا قالت كنا من والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في, في ما جاء به من كتاب ربنا الرافع لا كيف إبراهيم كان ارتاعت في من الشرك قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام لذلك قال إبراهيم التيمي من يأمن على نفسه بلاء من بعد إبراهيم من يأمن على نفسه من بعد إبراهيم يعني أي أحد ممكن يقع في الشرك لذلك حتى رسول حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك أن أشرك بك شن علم وأستغفرك لما؟, لِما لا علم و... ويقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شاني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فالشرك أقرب الإنسان من شراك نعمة ولا يحفظ ولا والمحفظ من والله دلة في علاه فالشرك يقع في هذه الأمة ونبين الآن تدرج الشرك متى وقع الحق بأن كلوا الخيرية حفظها الله في علاه ومكن لها وجعلهم يعبدون العباد رب العباد وأيضا يحفظون للأمة دينها أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلم يدب الشرك في الصحابه الكرام يعني ما زع وما شاع ولا في الذين بعدهم ولكن أول ما ظهر الشرك شرك التعطيل هو الذي ظهر في القرن الثالث في آخر القرن الثالث ظهر شرك التعطيل وشرك التعطيل هنا اما تعطيل اسماء وصفات واما تعطيل الربوبيه وايضا تعطيل الالهيه وشرك التعطيل اوله كان شرك القدرية شرك اول شرك ظهر هو شرك القدرية مجوس هذه الأمة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله دله فعل هذه اول درجات الشرك الذي وقع في هذه الأمة شرك القدريه شرك القدرية الذي وقع في هذه الامه قالوا قال ابن عباس هذا اول شرك في هذه الامه هذا اول شرك في هذه الأمة شرك والقذريات موجودة هذه الأمة هذا أول الشيء ولذلك ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الطويل لما جاء رجلان يكتنفاني ثم سأل ثم ثم قال إن عندنا أن عندنا أناسا فظهر وأظهر قولا مقولة قالوا إن الأمر أنف فقال ابن عمر أبلغهم أني منهم براء وأنهم مني براء أن أن أني منهم براء وأنه من قال لو امتلكوا جبل واحد ذهبا أو جبل من ذهب فأنفقواها لم تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر لا تقبلون حتى هم فخال إن الله لا من صرفا وعلى عدلا إلى حتى يؤمنوا بالقدر فهذا أول الشرك وشرك القدرية الذين قالوا لا علم نفعوا عطلوا عطلوا صفات الله جل فعطلوا العلم وعطلوا الإرادة وعطلوا القدر والقدر نصفوت ربوي أو لازم الواجب الربوي لذلك قال الشافعي خاسموهم بالعلم فإن أقرف فقد خصموا وإن أنكرف فقد كفروا فهم يقولون إن الله رعاه لا يعلم عباده لا لا يعلم أعمال العباد إلا أن يعمل العباد هذه الأعمال وهذا مقتضى كان الأصل فيه معبد الج الجهنم وأيضا الجهن بن صفوان وأيضا الجعد ابن درهم الثلاثه ثلاثتهم وهؤلاء اخذوا هذا الشرك من المشركين من الصابئه كما قال ابن اخذوا هذا الشرك من الصابئه فابتداء هذا الشرك من من, من اليهود اليهود والمشركين واليهود والمشركون هم الذين ابتدعوا هذه البدعة العظيمة بتعطيل الرب جل في بتعطيل صفات الرب جل في عليه. أنت ترى اليهود كانوا يقولون إن الله فقير ونحن أغنى. يقولون يد الله مغلولة. قل تعيدي ملوعا بما قالوا بل يدهم مسدس ثاني يمفك كيف يشاء. وهم يقولون بأن الله جل على الطابع والتعب والإعياء فرداحة يوم السبت. وقالوا بأن الله جل على المرأة من بني آدم ما يفعلون. بكى حتى ارمد وكل ذلك تدلره على الله دل في على فلهاد فاليهود الذين اول من يعني اشرق شرك التعطيل وكما قلنا وصل هذا الى معبد الجاني وبعد ذلك الى الجهم صفوان طبعا كانت تعطيل كامله غير منقوص الجهميه يعطلون الله في كل شيء لا سمع ولا سامع ولا بصيره ولا بصر ولا قدر ولا قدرة لا ليس داخل العالم ولا خارج العالم لا فوق ولا تحت اذا يعبدون عدما عطلوا تعطيلا تاما كاملا هذا الجهم السفان واخذ منه ايضا الجعد ابن درهم جعل من درهم هذا الذي ضح به من خالد القصر خالد القصر لما قال ضحوا عباد الله تقبل الله ضحاياكم اني مضحن بالجعل من إنه انه يزعم بان الله ولا ما اتخذ الله ما اتخذ ابراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما فخسله وان كان القصة فيها كلام وفيش هذا كلام لكن مثل هذا يتسامح في هذا الباب لانه حقا اتى باش اتى بشركيات وهذا الشرك انتشر ولما انتشر جاء بعض الذين يترسمون السنة لصد هذا الشرك لكنهم توغلوا لأنهم لم إيش لم يأخذوا الطريق الصحيح هذا الذي نقوله الآن إذا قلت المقاصد إن كنت متقنا فنعم إن كنت المصالح إن كنت متقنا فنعم إن كنت مثل بوابة العلم الجواز أو الحرمة فنعم المهم أن تكون متقنا في العلم هؤلاء لما دخلوا وولجوا لصد هذا الشرك وقعوا فيه متاهات كابن كلاب الكلاب الكلابية وهم نوع من نوع الأشعير الكلابية كان قاربوا بعض أهل السنة الجماعة فتوغلوا أيضا في البدعة عندما أراد أرادوا رد هذه البدعة فايش؟ فلم يستطيعوا كما قال علماءنا أنهم ليس لما قام الاشاعره ضد المعتزلة قال لا لسيف الإسلام نصروا ولا لسيف المعتزلة ايش؟ كسروا. يعني المسألة يعني منهم قد فلتت ما استطاعوا يعني أن ما استطاعوا أن يردوا هذه البدعة ولا استطاع أحد منهم أن ينجو بنفسه ابن كلاب من الأشعارة والأشعارة جاءت والماترودية أيضا عطلوا لكنهم عطلوا تعطيلا إيش تعطيلا أخف من هذا التعطيل فقد أذبتوا الله السبع السمع والبصر سبع, إيه؟ سبع صفات أذبتوها وباقي الصفات أولوها بل قل حرفوها وقالوا تأويلا ثم بعد ذلك ظهر الشرك في التشبيه يعني هذا النقيل شرك التعطيل ظهر وكل هذا في اي قرن كما قلنا سرعة قرن الثالث جاءت القرن الثالث طبعا اصلا الاعتزال الجهمية وبعد كده ظهر مع هذا الكلام ولما فشأ وزاع وشاع قام واصل بن عطاء. يقوم وطبعا واصل بن كان اعتزل مجلس الحسن البصل الغرض المقصود ثم سُمّى ذلك انتشر هذا المذهب الخبيث. وجاءت الشعراء الكلابية لرد هذا المذهب، لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك. تبي على النقيد هذا تعطيله الآن. على النقيد التشبيه غلو في التعطيل في النفس وغلو في إيش في الإذبات. غلو في النفس غلو في الاثبات فهذا عصر التعطيل ثم ظهر بعد ذلك التشبيه التجميل أكثر في الرافضه أخبت خلق الله. اخبث من على الأرض البسيط. هؤلاء الروافد الخبثاء. هم الذين توغلوا في التشبيه شبهوا الخالق بالمخلوق في كل شيء ولذلك هم تراهم ايش الله الحاكم بأمر الله كالدروز وايضا الاعتقاد في غير الذي عرف عليه وفي غير كما سنبين هذا التشبيه شبهوا الخالق بالمخلوق وقالوا يدك هذه زيد عينك كعين زيد وقالوا وجه وجه زيد فتوغلوا في مسألة الاثبات ثم توسطت بين هؤلاء وهؤلاء طائفه اخرى جاءت اتتنا ببدعه ابدع مما تكون السؤال ما هي.. يعني الطرفة تكون بين, بين الطرفين النقيد بين غلوب تشبيه غلوب في اللي بات او غلوب في, اللي في التعطيل ها.. المفاوضة المفاوضة المعتزل ما هي منهم الوقفة لا خلاص هؤلاء الذين جمعوا الشر كله أصحاب واحدة للوجود طبعا يعني كنت عندك نعم هذه ثم ذه ظهرت بعد ذلك هذه البدعه المميته طبعا هذه كانت من أشد البدع ليش عشانها كانت تعمي على الناس بالتزهد و و والخلو في, في في الغار عشان يأتيهم جبريل اللي هو العقل الفعال لهم يقولوا اي احد يعني قام في هذه الرياضة جاء العقل الفعال وهذه الفيوضات التي جاءت تقول انا من جبريل ففي اسمهم هم قالوا انه سلم كده تخيلت خيالات كل ما انت تعص في الغار 40 يوم لا تأكل لا تشرب وتصوم وتصلي فستأتيك هذه الفيوضات وهذا طبعا كلام المجانين كلام الفلاسفة المجانين نعم قالوا بوحدة ال, ال, ال ال الوجود وهؤلاء قالوا ايش ليس سمت فرق بين خالق ومخلوط فجميع الخلق هو إيش؟ عين الحق قالوا جميع الخلق عينه هذه مصيبه كبرى ثم طبعا الحلاج وابن الحلاج هو الذي اتى بهذه البدعه المميتة طبعا اخذها منه من ها الحلاج هو أول, اول من اخذ هذه البدعه المميتة ثم بعد ذلك اخذها منه ابن فرد ابن فرد وابن سينا عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء أخذها منه ابن فارد ابن سينا وأصحاب الطرق فقا معلومة وأصحاب الطرق ثم جعل يعني أتى رجل أسوأ منهم في الباب على نفس السجية هؤلاء قالوا ليس ثم فرق بين خالق وبينه مخلوق والحلاش كان بيقول ذلك يقول يقول ما في الجبة يقول ما في الجبة إلا الله لا تشعري ليس سمت فرق بين خالق وبينه مخلوق ثم جاء بعدهم من أتى ببدعة مثل هذه البدعه ومن عبد سبأ وهو أول من ابتدع بدعة الاتحاد والحلول لأنه قال بأن الله حل في من بن أبي طالب رضي, رضي يقول أن الله حل في الاتحاد الفرق بينه وبين اهل الكتاب الذين قالوا عزير كذا ونتابوه للاجعال بأن الله حل فيه الذين قالوا كذا على أساس النسبة للاده الفولاء وأن الله حل في أو حل في مريم لا أهون من هذا الخبيث اليهودي الذي أراد أن يتلاعب بعقاد المسلمين لأنه قال بعد ذلك انتشر الأمر أن الاتحاد الحول أنه حل في الجميع بأنه حل في الجميع أن الله جعله حل في الجميع وهذا المقصود أن هذا هو الشرك شرك التعطيل وشركة الذي يقابله شرك الاسماء شرك التشبيه والغلو في التشبيه ثم بعد ذلك من غلو التشبيه وغلو الاثبات انهم قالوا بوحده الوجود وقالوا بالاتحاد والحلول أيضا من بدايه ظهور الشرك شرك في الربوبيه هذا شرك في وشرك في الربوبيه الشرك في شرك في الربوبية. لكن ظهور الشرك على يد هذا الخبيث اليهودي عبد السبق. هذا شرك في الربوبية. لانهم قد قالوا قد وصفوا عليه انه بيطالب بالربوبيه بالرب يعني وسموه بصفات الله الداله في علاه قالوا بان علي بن طالب هو اعلم الخلق بكل شيء وعلمه احاط بكل شيء كان علي ما كانوا يقولون علم ما كان وما يكون لو كان كيف تكون قالوا محيط علم علي بن طالب بكل شيء فقالوا احاط بكل شيء علما واحاط بكل شيء قدره قادر على كل شيء وحتى انهم قالوا يوم القيامة المحاسبه ستكون من؟ عليه ولا حيحاسب طبعا تدخل في هذا الباب باب السك الغفران وسك هذا المتائل الكفرية المشهورة فعبدالله من هو أول من أتى وأظهر شرك الربوبيه في هذا الباب وقال ابن علي بن طالب هو رب ولذلك السباية أنفسهم لما خد لهم علي بن بن طالب الأخذيت النار والقاهم فيها قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار ما استدنا فيك إلا بصيرة الله الله يلعنكم وطبعا هذا الله يلعن الكفري انا ما ما ما ما, ما, ما لعنت احدا ايه معينا لكن هذا لا يقولون ايها طالب يقولون انت الرب حقا لأن الرب هو الذي يعذب بالنار او لا يعذب بالنار فهؤلاء الذين قد اشركوا في الربوبيه وهؤلاء طبعا السبائيه والسبائيه تابعه مشايعهم طوائف كثير من من رب تبعهم وشايعهم توقف كثيرة من الوافض هم يعني الاسماعيلية والقرامطة والعبيدية وايضا النصيرية والدروز كل هؤلاء تابعوا عبدالله النساء في الكلام على ربوبية عليه طبعا الدروز طبعا نصابه الربوبية للحاكم بأمر الله ونصيرية نفس الأمر يقال هنا عليا يجعلونه ربا يعبدونه من دون الله جل فيها ده فهذه والقرمطه أيضا نفس الام. القرمطة نفس طبعا اخبث خلق الله الذين يرتزون الكفره ويدرون الاسلام وهذا بالنسبه للربوبيه بدايه الشرك في الالوهيه بدايه الشرك في الربوبيه الحق انا بدايه الشرك في الربوبيه كان في اخر القرن الثالث وهو تعظيم الشواهد تعظيم القبور كان اصل الشرك في الربوبيه من تعظيم القبور تعظيم الخبور هذا تعظيم الشواهد تعظيم الخبور هو الذي اثر جدا وأظهر الشرك في الربوبيه لذلك تراهم بنوا بنوا القباب وبنوا على القبور وأتوا بالسرج وطبعا تتعلم الغلو في الأشخاص في الحسين وفقير الحسين كربلاء فبنوا الشواهد وأصبح أصبح الحج أصبح الحج حج إيش لهذه المشاهد وحج الحج أيضا للخبور ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثنا علي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا, ألا, ألا تجد صورة إلا تمصطها ولا قبر مشرفا إلا سويتهم فأول شرك فيها الإلهية هو شرك القبرية من وين هذا بقى شيخ صابري من وين أتوا به تعظيم القبور ممتاز كتب اليونانيين كتب الفلسفة الأصل في ذلك كان هو كتب الفلسفة الذين يعتقدون في القبرية هم أثنيون قبريون فكتب الفلسفة لما انتشرت يعني انتشرت هذه العقائد الخريبة انتشرت هذه العقائد الخريبة وتمسك بها واعلنها الفرابي الفرابي هو اول من اعلن هذه العقيدة القبورية التي انتشرت في اهل الطرق الفرابي وايضا التوسي وسيد الحنفي سيد الحنفي كان ابن الصلاح يكتب عنه ويقول هذا هذا ان اردتم ان تبحثوا عن شاتهم من شاتين انت الرجل شيطان من شاطين الانس وكان ينشر تعظيم القبور وتعظيم اهل القبور وطبعا قال انه التوسل بالاولياء ابتدأها بالتوسل بالاولياء ومع ذلك عبدوهم من دون الله دفعوا وقالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى فكانوا يستغسون بهم وكانوا يتوسلون بهم ويتوسلون اليهم ويدعونهم لفرع تفريج الكروبات وايضا لقضاء الحاجات هذا الذي ظهر أو الشرك الذي ظهر في هذه الأمة وبداية هذا الشرك وأما تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي بعد ذلك في الدرس القادم لكننا أردنا أن نعطي نبزة على بداية الشرك ومن هؤلاء رؤوس الفتنة كما قلنا لابد لا تنسى هذه الأسماء الفرابي والتوسي وأيضا ابن سينا وابن عربي النكرة وأيضا الحلاج كل هؤلاء أصل من أصول الشرك في هذه الأمة لأنهم نشروا الشركة بببببببببسو الشريعة بسوب التزاهد بسوب القلب نظارج في هؤلاء بسوب الدنيا ورادة الأخيرة والشرك التعطيل شكل التعطين بن بن عبد الله بن سبق. عبد الله بن سبق أراد أن يهدم دين الإسلام كما جاء بولس الذي هدم دينا النصارى لكن الله على أبا عليهم ذلك وقال الله إن نحن نزلنا ذكر وإن له الحياة Nah.